بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد والذي أسأل الله تعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ولسانا صادقا وذاكرا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا أن ربي سميع مجيب الحديث عن موسم رمضان حديث عظيم ذلك أن الله جل وعلا خلق خلقه فميز بينهم فإذا تأملنا في جنس الإنسان نجد بأن الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الخلق أجمعين وإذا تأملنا في جنس البلدان نجد أن الله تعالى فضل مكة على سائر البلاد أجمعين وإذا تأملنا في جنس الشهور والأيام نجد بأن شهر رمضان هو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى وإذا تأملنا في جنس الأيام نجد بأن يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله جل وعلا وهكذا إذا تأملنا في خلق الله جل وعلا لا يسأل ربنا عما يفعل وهم يسألون فلله الحكمة البالغة شهر رمضان هو شهر القرآن يقول جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إن شهر رمضان المبارك موسم من أعظم المواسم التي فيها تحط الخطايا وتكفر السيئات وترفع الدرجات وتعظم الأجور ويتسابق العباد في هذا الميدان العظيم هذا الميدان الذي نهايته الجنان والرضوان والروح والريحان بإذن الله سبحانه وتعالى شهر رمضان شهر القرآن نعم إنه شهر القرآن فلقد أنزل الله جل وعلا كتابه المبين الفارق بين الحق والضلال والشك واليقين أنزله جل وعلا في شهر رمضان المبارك بل في ليلة القدر وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كل ليلة من ليالي رمضان كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كل ليلة من ليالي رمضان لأن ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يدارسه القرآن وكان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة من ليالي رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وجاء من حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دارسه جبريل القرآن في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام مرتين في رمضان عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على عظم هذا القرآن العظيم وعلى فضل هذا الشهر الذي اختصه الله جل وعلا بجملة من الخصائص والمزايا استودعه الله جل وعلا برا وخيرا فليلة بألف شهر في هذا في هذا الشهر الكريم وهذا الكتاب العظيم أنزله الله جل وعلا في, في شهر رمضان المبارك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر الناس حرصا على قراءة القرآن لا سيما في شهر رمضان المبارك ومعلوم بان النبي عليه الصلاة والسلام كان تعلقه بكلام الله جل وعلا ظاهرا فلقد كان يكثر من قراءة القرآن عليه الصلاة والسلام وكان إذا رتل القرآن تكاد القلوب تنخلع من مكالها ويكاد الكون كله يردد معه صلى الله عليه وآله وسلم حتى إنه ما من أعرابي يجيء إلى المدينة فيسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو القرآن ويقرأه ويتلوه إلا ودخل الْإِيمَانُ إلى قلبه إلا وَدَخَلَ الْإِيمَانُ إلى قَلْبِهِ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أَنْ يسمع القرآن من غيره قال لعبد الله بن مسعود اقْرَأْ علي القرآن فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان وفي لفظ تذرفان يبكي صلى الله عليه وآله وسلم حينما استشعر هذا هذا هذه الآية هذه الآية العظيمة حينما يسأله الله جل وعلا يوم القيامة فيكون شهيدا على الأنبياء تكون أمته شهيدة أو شاهدة على الأنبياء بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمان ونصحوا لأممهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى السكينة تتنزل فيذهب مسرعا إلى محلها فيجد أقواما يقرؤون القرآن فيخبرهم بذلك بأنه رأى السكينة تتنزل عليهم من السماء فيحب أن يشاركهم في مائدتهم هذه ألا وهي قراءة القرآن وكان عليه الصلاة والسلام يحث كثيرا ويحرض عظيما على قراءة القرآن ويبين ما لقائ القرآن وما لتال القرآن من الأجر العظيم والثواب الكبير فيقول عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم في ما جلس قوم مجلسا أو في مجلس وفي رواية في مسجد أو في بيت مبيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائك ما جلس قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع صوتا بالقرآن ذهب واستمع إليه حتى إنه ليلة من الليالي استمع لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإذا به يقرأ القرآن غضا طريا كأنه أنزل للتو فقال له من, من الغدي يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا اي لزينته لك تزيينا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على وعلى قراءة القرآن وعلى تعلمه وتعليمه وكان يقول كما في حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخبر عن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه أن الله تعالى يحشره مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة الذين يكتبون الصحف عليهم السلام يحشر الذي يتغنى بالقرآن والذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه يعني عليه شاق وثقيل وذلك لثقل لسانه أو لأميته أو لصعوبة القراءة عليه قال له أجران يقول له أجران أجر التلاوة وأجر المشق الله أكبر هذا القرآن العظيم هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق صفة من صفاته الحرف فيه بحسنة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أقول ألف, ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على قراءته وعلى تعلمه وعلى حفظه ولقد كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بالمحل الأسنى وبالمكان الأسمى في تعاملهم مع كتاب الله جل وعلا كان القرآن ديدنهم وهجراهم كانوا يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار اقتداء بحبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن حاضرا معهم في كل لحظة من لحظات حياتهم لا يفارقهم لا في سفر ولا في حضر ولا في حرب ولا في سلم ولا في صحة ولا في مرض ولا في ضعن ولا في إقامة كان القرآن يجري على السنتهم جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية يرطبون ألسنتهم بكتاب الله جل وعلا حفظا و ويجعلون حمله فوق حمل التكليف علاؤه هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم و ولذلك و كانوا يكثرون من قراءة القرآن لعلمهم بأن هذا القرآن هو كلام الله و أن أحب شيء إلى الله جل وعلا كلامه و أحب شيء يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا ما صدر منه وهو كلامه ألا وهو كتاب الله جل وعلا وتقدس هذا الكتاب الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون له شأن كبير في شهر رمضان المبارك ولذلك نشاهد المساجد تحيي الليلة بقراءة القرآن يسمعون الناس القرآن كاملا فيصلون التراويح ولقد قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى في الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى امتلأ المسجد, حتى امتلأ المسجد بالناس حتى امتلأ المسجد بالناس فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالناس, وإذا بالناس خلف المسجد من كثرتهم فخشي أن تفرض عليهم فدخل بيته وصلى لوحده صلى الله عليه وآله وسلم ولما جاء عهد أمير المؤمنين عمر ابن الخطام رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل المسجد فإذا الناس يصلون أو زاعا صلى الرجل لوحده والرجل والرجلان والرجل والثلاثة فقال لو جمعت الناس على إمام واحد يريد أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ابتدأها لمدة أربعة أيام ثم خشيا تفرض على الأمة فمات عليه الصلاة والسلام وبقيت صلاة التراويح سنة ولم تفرض على أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقام عمر فجمع الناس على أبي بن كعب وعلى تميم الداري رضي الله عنهما وأرضاهما فكان يصليان بالناس وكان يقرآني في الركعة الواحدة بالمئة والمئتين آية المئة والمئتين آية يعني طلان القراءة والصلاة طلان القراءة والصلاة لأن هذه الصلاة هي صلاة قيام ويحب الناس أن يسمعوا القرآن وما نحن عليه الآن وللأسف الشديد من اللعب بصلاة التراويح ومن, ومن تخفيف القراءة إنما هذا حادث وللأسف الشديد لأن الناس أصبحوا يملون من طول القيام بل بعضهم نسأل الله العافية والسلامة يكسب الإثم وهو ذاهب إلى صلاة التراويح وذلك حينما يجري بائمه المساجد فيغتاب هذا ويسب ذاك هذا يطول وهذا يقصر وهذا يقرأ كذا وهذا يقرأ كذا وكأنه ذاهب إلى صلاة التراويح لا لأجل الصلاة ولا لأجل أن يكسب الأجر والمثوبة وإنما ليقال بأنه صلى التراويح أو حياء من الناس حينما يسألونه أين صليت ولأجل هذا ينبغي تنبه الإنسان والله لأن قاعد الإنسان في بيته وصلى في بيته خير له من أن يذهب بمثل هذه الصورة الفجة والفضيعة حينما يسب أئمة المساجد وربما بعضهم يشتمهم وبعضهم يستنقص منهم أو يزري يزري بين بعضهم البعض لأجل أن, أن هذا الإمام يطول وهذا الإمام ماذا يقرأ؟ يقرأ وجها واحدا من القرآن أو يقرأ مثلا عشر آيات أو يقرأ عشرين آية في الركعة الواحدة فقط فانظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان الواحد من يقرأ مئتي آية في الركعة الواحدة مئتي آية في الركعة الواحدة ولذلك كانوا يختمون القرآن كثيرا في شهر رمضان المبارك ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يهتم بقراءة القرآن وأن يعتني به خاصة في شهر رمضان والأجل هذا كان الأمة الأكابر والأفاضل والأمثال من هذه الأمة كانوا إذا دخل شهر رمضان إذا دخل شهر رمضان أوقفوا دروس الحديث ودروس الفقه ودروس العلم وقالوا هذا شهر القرآن فيتفرعون لقراءة القرآن كانوا يتفرعون لقراءة القرآن لعلمهم بأن قراءة القرآن في هذا الشهر لها مزية ولها خاصية ذلك أن الله تعالى بعث جبريل فجعله يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة من ليالي رمضان وفي السنة الأخيرة كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن مرتين وسنقف على صور مشرقة لسلفنا الصالح كيف كانوا يتعاملون مع هذا القرآن في شهر رمضان وذلك بعد هذا الفاصل فانتظرونا مع الله مع الله حياكم الله ذكرت فيما سبق كيف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتعاملون مع كتاب الله جل وعلا لسيما في شهر رمضان المبارك فلقد كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدارسة القرآن حينما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن فلقد كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كل ليلة من ليالي رمضان ولذلك نص أهل العلم كالنووي وغيره أنه ينبغي مدارسة القرآن كل ليلة من ليالي رمضان شأن جبريل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ذكر عن بعض السلف أنه إذا, كان إذا جاء رمضان قام فجمع المصاحف ثم وزعها على أصحابه وقال هذا شهر القرآن فيبدأون يقرؤون ويتلون كتاب الله جل وعلا وتقدس ولقد ثبت عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقومون بهذا القرآن في الليل بمعنى أنهم كانوا يختمون القرآن كل ليلة وقد ثبت بأسانيد صحيحة عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه عن عثمان بن عفان وعن تميم الداري أنهم كانوا يختمون القرآن في ليلة بل ثبت بالإسناد الصحيح أنهم كانوا يختمون القرآن في ركعة كما ثبت عن عثمان بأنه ختم القرآن عند الكعبة في ركعة واحدة وهذا لا شك أنه من يعني الكرامات ومن بركة الوقت التي الذي يمنحه الله جل وعلا لأوليائه وأصفيائه وللأخيار من هذه الأمة وأنت إذا تأملت هذا تجد هذا ممكنا خاصة من أشرب حب القرآن وممن يكثر من قراءة القرآن فالقرآن يجري على لسانه جريان الماء الرقراق في الجداول النقي الصافية ويهلج لسانه بهذا القرآن وقد تعود القراءة فلا يعسر عليه أن يقوم القرآن في ليل وقد ثبت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يختمون القرآن كل ليلتين. وهذا أيضا ثابت أن كثير من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه كانوا يختمون القرآن كل ليلتين من ليالي رمضان مرة واحدة بل ثبت عن بعضهم أنهم كانوا يختمون القرآن كل ثلاث ليالي كل ثلاث ليالي مرة واحدة وثبت عن بعضهم هذا من التنوع أنهم كانوا يختمون القرآن في كل ثلاث ليال مرة وفي العشر الأخير كان يختمون كل ليلة القرآن مرة واحدة يختمون القرآن مرة واحدة كل ليلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله وهذا الدليل على كثرة الجد والاجتهاد وعلى الحزم وعلى الحرص على استغلال الوقت واهتباله فيما يقرب إلى الله جل وعلا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجو من هذا كله أن يوافق وأن يوفق إلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والتي أنزل الله جل وعلا فيها القرآن وهذا في الحقيقة لا يتعارض مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه وأمره في قضية عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرأ القرآن كل ليلة وكان يصوم كل يوم وكان يقوم الليل فبين له النبي عليه الصلاة والسلام المنهج الصحيح فقال صم يوما وافتر يوما طبعا بدأ فتدرج معه قال صم الاثنين والخميس قال أقوى على أكثر قال صم ثلاثة أيام ثم قال له صم يوما وافتر يوما وهذا خير الصيام فهو صيام داود ثم قال قم من الليل وارقد وأما القرآن فقال قرأه في سبع قال أقوى على ذلك فقال قرأه في ثلاثة أيام ولأجل هذا قال كثير من أهل العلم قالوا بأن من قرأ القرآن في أك في أقل من ثلاثة أيام فما قرأ القرآن لكن عندنا نصوص كثيرة خاصة فعل فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لاسيما الخليفة الراشد عثمان بن عفان ولاسيما التميم الداري وهو من من من حفظة القرآن ومن الذين كانوا يتقنون القرآن، فهذا يدلنا كما ذكر ذلك بعض أهل التحقيق والتحصيل والنظر، كالنوابي رحمه الله عليه قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عبد الله بن عمر بن العاص عن أيا قرأه في أقل من ثلاث هذا على الدوام هذا على الدوام أما في مواسم الخيرات وأما في يعني فترة هذه النفحات العظيمة وهذه هذا الموسم الذي ينبغي نتعرض العباد فيه لربهم جل وعلا فينبغي أن يكثروا من القرآن فلو قرأ الإنسان القرآن وختمه مرة في كل ليلة لكان حسنا لكن ألا يكون طوال حياته لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يقرأ في كل ثلاثة أيام لكن في موسم الخيرات مثل هذا الشهر أو مثل وجودك في مكة مثلا كما ذكر ذلك أهل العلم فيستحب لك أن تكثر من القراءة ولو قرأته كل يوم أو ختمته كل يوم مرة لكان حسنا بل إنه ثبت عن بعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه ربما ختم القرآن في رمضان ستين مرة ستين مرة بمعنى أنه كان يختم مرتين في اليوم وهذا إذا تأملته تجده واقعا بمعنى أننا الآن لو أردنا أن نحسب الجزء مثلا من جهة الوقت فإذا قلنا مثلا قراءة الجزء تستغرق مثلا 20 دقيقة أو 25 دقيقة يكون جيدا يعني يكون يعني عفوا يكون مناسبا بمعنى أن الإنسان إذا قرأ القرآن خاصة إذا ضمنه صلاته صلاة الفجر إذا كان إماما أو صلاة الظهر أو صلاة العصر و صلاة المغرب و صلاة العشاء ضمن القراءة الصلاة سيختم بإذن الله جل وعلا في كل يوم مرة في رمضان في كل يوم مرة في رمضان لأننا إذا قلنا مثلا أن القرآن إذا قلنا وبالغنا بأن الجزء نصف ساعة مع أن الجزء قد يقرأ خاصة حذر يعني تقريبا في خمسة دقيقة أو أقل لكن نحن نريد أن نفترض وأن نبالغ في قضية الوقت فنقول في نصف ساعة وعندنا ثلاثين جزء هذه تقريبا خمسة عشر ساعة ممكن للإنسان أن يختم فيها القرآن وهذا بمقدور الإنسان خاصة من كان متفرغا أو كان إمام مسجد أو كان مثلا قد أخذ إجازة فلو قرأ مثلا ساعتين بعد الفجر أو ثلاث ساعات وقرأ في وقت الظهر ساعتين أو ثلاثة وقرأ بعد الظهر ساعتين مثلا أو ثلاثة وقرأ بعد العصر وعنده الليل الطويل فأنا أجزم يقينا بأنه يستطيع أن يختم القرآن في مرة في كل يوم لكن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء هي التي تضع العراقيل وتضع ال العقبات في طريق الإنسان في قراءته القرآن بعض الناس وللأسف الشديد وكلنا ذاك الرجل يعني لا يستطيع أن يختم القرآن في شهر رمضان كله نسأل الله العافية وأن وأن يسلمنا وذلك بسبب انشغال الإنسان بهذه الدنيا وعدم تفرغه في هذا الشهر الفضيل أو أو كثرة النوم كثير من الناس يجعل من شهر رمضان المبارك محل للنوم كثرة النوم فينام الليل وينام النهار أو يقلب النهار ليلا والليل نهارا وهذا الأسف الشديد يضيع على نفسه فرص العمر وهذا الموسم موسم قد لا يتكرر موسم شهر رمضان من أعظم المواسم ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثلاثة ثلاثة من أصحابه مات ثنان في المعركة يعني شهداء بإذن الله ومات الثالث بعدهما بسنة على فراشه فرؤية في المنام بأنه قد سبقهما في الجنة درجات فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ألم يصلي كذا وكذا صلاة بعدهما قالوا بلى يا رسول الله قال ألم يصوم رمضان بعدهما قالوا بلى يا رسول الله فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن, أن الله جل وعلا إذا مد بعمر الإنسان فهذه فرصة عظيمة لأن يستغل هذا العمر بطاعة الله وما يقربه إلى الله جل وعلا وهذا الشهر الفضيل من أعظم المواسم هو أعظم الشهور عند الله جل وعلا ولذلك يعظم الله فيه الأجور ويرفع الدرجات ولسيما ما يتعلق بقراءة القرآن وقد ذكرت شيئا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف حرصه على القرآن وكيف أن جبريل عليه السلام كان يدارسه القرآن كل ليلة من ليالي رمضان حتى إذا جاء في السنة الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين يأتيه في اليوم مرتين يدارسه القرآن عليه الصلاة والسلام كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان حرصهم على قراءة القرآن يعني قد بلغ الغاية قد بلغ الغاية لعلمهم بعظمة هذا الكتاب وأنه كلام الله وأن هذا الشهر موسم خير تحط فيه الخطايا والذنوب وتحرق السيئات ويعظم الله جل وعلا الأجور رفعة الدرجات وكان السلف الصالح كذلك كان الإمام مالك رحمته الله عليه إمام دار الهجرة إذا أقبل شهر رمضان قال هذا شهر القرآن فيوقف دروس العلم دروس الحديث فيبدأ يتفرغ ويقرأ لنفسه القرآن عليه من الله رضوان كذلك كان الشافعي رحمه الله عليه يفعل بل إنه كان يختم القرآن في اليوم الواحد مرتين مرتين وهذا الدلالة على حرصه على قراءة القرآن كان الإمام أحمد رحمه الله عليه كذلك إذا جاء شهر رمضان اعتزل في المسجد وقال نحفظ صيامنا مما يجرحه وكان يطلع القرآن ويبكي رضي الله تعالى عنه وارضاه كان بعض السلف إذا جاء رمضان يعني تفرغ من كل شيء إليه ترك كل العوائق والعلائق التي تحول بينه وبين احتبال فرصة شهر رمضان المبارك فكان يستغله بقراءة القرآن وبيتر القيام إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأرض في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود عنين منه تنفرج الضلوع هؤلاء كانوا رهبانا في الليل فرسانا بالنهر هذا القرآن العظيم فرصة كبيرة جدا لأن يكثر الإنسان من قراءته فإن الحرف فيه بحسنة والحسن بعشر أمثالها ويوم القيامة منزلتك عند الله جل وعلا على قدر حفظك وقراءتك للقرآن يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فكلما أكثرت من قراءة القرآن كلما ارتقيت درجات وللأسف الشديد الآن أحوال الناس في رمضان حوار عجيبة يعني أكثر الناس الآن يشغلون بالأمور الكماليات أو التحسينيات أو الأمور التافهات التي التي تصدهم عن قراءة القرآن. أغلب النساء وللأسف الشديد همها المطبخ. فمنذ الصباح الباكر إلى أن تضع الإفطار وهي في المطبخ تعد ألوان الطعام وألوان الشراب. هذا أنا لا أقول بأنه محرم ولا أقول بأنه مكروه لكن ينبغي الموازنة بين يعني ما ما فيه مصلحة الإنسان في عاجل أمره وفي أاجله، فهذه الأطعمة ممكن الإنسان أنه يصنع الشيء اليسير الذي لا يستغرق وقت الإنسان، أما أن تجلس من الصباح إلى إلى غروب الشمس أو إلى ساعة الإفطار وهي في المطبخ لا تقرأ قرآنا ولا تذكر الله ولا تدعو، فهذا أمر العاية في الخطورة، ومن ابتليت فلا أقل من أن تسمع القرآن. من ابتليت بمثل هذا فعليها أن تقرأ تسمع القرآن عبر الإذاعة أو عبر قرص مدمج أو عبر شريط أو تجعل أحد أولاده يقرأ عليها القرآن لكن ينبغي الإنسان أيضا أن يعني يعطي فرصة لنفسه لقراءة القرآن فلا يكفي أعتقد حضور صلاة التراويح فقط كذلك بعض الناس عنده ارتباك في قضية قراءة القرآن فتجده لا ينظم نفسه في قراءة القرآن ولذلك أهل العلم يذكرون في قضية يعني القراءة التي يمكن من خلالها أن يختم الإنسان القرآن في رمضان تكون إما بقراءة جزء واحد كل يوم بهذا يكون قد ختم القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى إذا قرأ يوميا جزءا واحدا يكون قد ختم القرآن في رمضان كاملا وسأتكلم بإذن الله جل وعلا بعد الفاصل عن الطريقة المثلى لختم القرآن في رمضان مرة أو مرتين أو ثلاث فبعد الفاصل انتظرونا. حياكم الله ذكرت قبل الفاصل يعني أوعدتكم أو قبل الفاصل بذكر الطريقة المثلى لختم القرآن الكريم هناك أكثر من طريقة ميسرة وسهلة لختم القرآن الكريم الطريقة الأولى أن تقرأ يوميا جزءا واحدا بمعنى أن تصر على ذلك و تفرغ وقتك لذلك بأن تقرأ جزءا واحدا من القرآن بهذه الصورة تكون قد ختمت القرآن مرة واحدة في شهر رمضان المبارك و أنا أعتقد أن هذا لا يكفي لكن هناك طريقة ثانية وهي هي أن تقرأ جزئين جزء في النهار وجزء في الليل تقرأ جزء في النهار يعني من بعد صلاة الفجر مثلا وفي في فترة الضحى أو بعد الظهر مثلا أو في دوامك وعملك إذا كان الوقت يعني متاح وهناك فرصة وفراغ لالقراءة إذا كنت موظفاً وأيضاً بعد صلاة العصر وقبل الغروب كذلك ممكن أن تقرأ جزء وهذه فترة طويلة أعتقد الإنسان يقرأ أكثر من جزء ثم بعد ذلك بعد صلاة التراويح تقرأ أيضاً جزءاً ثانياً وهذا الجزء لا يستغرق منك نصف ساعة نصف ساعة إذا قرأت جزءين في اليوم فأنت ستختم بإذن الله جل وعلا القرآن مرتين في شهر رمضان المبارك الأمر الآخر ما يتعلق بطريقة السلف أيضا في تقسيم القراءة فتقرأ مثلا يوميا مثلا في اليوم الأول تقرأ السبع الطوال من من أول البقرة تقرأ في اليوم الأول وفي اليوم الثاني إلى المفصل وهي إلى سورة قاف وفي اليوم الثالث تقرأ إلى آخر القرآن، فإذا قرأت السبع الطوال في اليوم الأول، السبع الطوال أعتقد لا تستغر منك ساعتين أو ثلاثة تقريبا إذا وزعتها على الليل والنهار تكون قد قرأت يعني هذه السبع الطوال، ثم بعد ذلك تبدأ بقراءة بالقراءة إلى المفصل، ثم من المفصل إلى آخر القرآن بهذا تكون قد ختمت في كل ثلاثة آية. قد ختمت في كل ثلاثة أيام و كانت طريقة أغلب السلف رضي الله تعالى عنهم و أرضاه فإذا كنت تختم في كل ثلاثة أيام مرة تكون في رمضان قد ختمت عشر مرات تستطيع أن تختم في رمضان عشر مرات وكلما عود الإنسان نفسه على القراءة كلما أصبح الأمر سهلا ميسرا عليه و أنا أجزم مع مرور الوقت ستختم القرآن مرة واحدة في كل يوم من أيام رمضان، وخاصة إذا نظرت إلى يعني قصص الماضين وسير السلف الصالحين وكيف كانوا كيف كان تعاملهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنا أنصح أن تكون الكتابة بعفوا أن تكون القراءة بتأني وأن تكون وأن تكون التلاوة بتدبر وبتفكر. وألا يهذ الإنسان القرآن هذا الشعر، وألا يستعجل فيه بما تكون القراءة هذرة أو قراءة استعجال، فيأكل الحروف مثلاً ولا يبين الكلمات، وإنما هكذا من باب الاستعجال فلا يدري ما قرأ ولا يدري إلى أين وقف مثلا في القراءة، لا وإنما قراءة تدبر، قراءة تخشُع، قراءة نظر وت وتأمل هذا الذي ينبغي وهذه فرصة عظيمة. و من الآداب أن تقف عند آيات الرحمة فتسأل و تقف عند آيات العذاب فتستعيد إذا مرت بآية رحمة تسأل الله جل وعلا من فضله و إذا مرت بآية عذاب تستعيد بالله جل وعلا من عذابه بهذه الصورة يكون الإنسان قد وفق لقراءة القرآن و يعني الإنسان ممكن أن يحمل القرآن معه في مكتبه أو في سيارته أو مثلا يستمع إلى القراءة لأن للمستمع أجر القارئ إذا كان بنية يعني جاء ليستمع بنية وبإصلاحه وبإصلاحه يعني طوية هو جاء لي يريد الأجر جاء لي يريد الأجر ويريد الثواب فإذا استمع إلى القارئ فله مثل أجره بإذن الله سبحانه وتعالى هذه تقريبا بعض الأحكام المتعلقة ب القرآن في في رمضان هذا الشهر العظيم هذا الشهر الذي ينبغي أن لا يمر إلا وقد سجلنا فيه عبادات ومواقف ينفعنا الله جل وعلا بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذه الدنيا هي مزرعة للآخرة فازرعوا فيها الخير تحصدون الخير بإذن الله جل وعلا ومحبة الله جل وعلا ومحبة الله جل وعلا لا بد أن تظهر على جوارحك فإذا زعمت أنك تحب الله جل وعلا فانظر صدق ذلك في تعاملك مع كتابه فإذا كنت ممن يتعامل مع كتاب الله جل وعلا حفظا و تلاوة و قراءة و تدبرا فاعلم بأنك من أهل المحبة الصادق أما إذا كنت تزعم المحبة وأنت بعيد عن كتاب الله جل وعلا قد جعلته وراءك ظهريا، وقد هجرته ولا تقرأه إلا من إلا في المواسم مثلا، وتتركه ما بين الموسمين مثلا، فهذا لا شك أنها هذه لا شك أنها محبة مغشوشة وكاذبة ليست حقيقية، لأن من أحب الله أحب كلامه وكلامه بين أيدينا صفة من صفاته جل وعلا، أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا ويجعل القرآن حجة لنا لعلنا ويجعله شافع لنا يوم القيامة إن ربي سميع المجيب وإلى لقاء قادم إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.